واستغنى الله والله ولي حميد زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا. قُلْ البَلا وَرَبّ لَ تُبثُ ثمَُّلَ تُنَبأُ بِماَا عَعملِللتُ وَذَلِكَ عَ اللهَّه يثير فَأمِنوا بالِل وَرسونهِ وَُّور للَّذ أَم زَلْنا واللههُ بِماَا تعملونَ خبير.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 إلا هو وعلى الله فليتوكل المؤمنون يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذوهم وإن تعفوا وتصحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفطوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم